شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُل إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أن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 أدهم الموت قَالَ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن وراهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرون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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنهم كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدم الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبدغ الهدي محلة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشرهم معلومات فمن فرض فيه حج فلا رفز ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزال التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبدوا فضلا من ربكم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 فسنته وقما عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب وذكر الله في أيام معدودات فمن تعب جاه في يومين فلا إثم عليه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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا آمَنُوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا آمنوا ثم, ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلوا الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 أوعدل ذلك صياما ليذوق وبا للأمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو تقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما